انجا تقطة بيجر الفار شد الحارفك نم و تغطى و تحمل و اللعنات حتى يبطى يفين في الشطة انجا تقطة بيجر الفار شد الحارفك نم و كان حلوين باو والوحشين علشان وحشين علشان وحشين باو صبروا واللي اللي في لما يكون مين نن حلوه ونجيب خبره ده احنا يا ولدي اللي فيها اخبار اهرام اخبار جمهوريه <تصفيق> جاسيت يدو خمسة يرجع سته صبا اتمنى واحنا في ثانيه نبيع الحيطه وتر ثانيه يعني اشقفوا ثن لجاكته دي حاجة ثانيه حو الدنيا ده احنا ورتل فيها اخبار اهرام اخبار جمهوريه اتحن بنقول مال من ايدنا حنيم البرنال من ايدنا حنيم على زبايننا اهواجي جزماجي مكواجي اهواجي جزماجي مكواجي دفع القرش تسهل وهي لجل عيونا اينما كنا راحنا يا وان في أهرام أخبار جمهورية اتحن كن ولا انا أخبار أهرام جمهورية حتى يا بطي يا بتاع